بيروحون وانت باقي يا من اجل تحرير قاعنا شدينا النضال الهميرووحون وانت وانت باقي يا عراق من اجل تحرير Neshat Diyan Nita Nita Hali tu bqab zada Waxna kiyin najnudak Hali tu bqab zada Waxna kiyin najnudak Diniyalu ama biha ismak لحظة يقسم لا تطال الفنية لو ما بيها اسمك لحظة يقسم لا تطال يا وطن حبك نبعض به الدليل وما نحب غيرك أبقى لا مستحيل مالقت ملك نحيس جدا قليل شميت ترابك شفاه جسم العلي شميت ترابك شفاه جسم العلي امتدى اولى من الحنان اصبحنك انحس بالامان أنت داولة من الحنان بحظنك ينحس بالأمان العمر ما يحمل بعد بعد وفراغ العمر ما يحمل بعد بعد وفراغ شدينا النطاق كلهم يروفون وانت وانت بارقي يا عراق من أجيل تحرير قاعد كنا شدينا النطاق عالي واحنا كنا جنودك علتوب قبضودك واحنا الدنيا لا وما بيها اسمك لحظني قسم لا تضام الدنيا لا وما بيها اسمك لحظني قسم لا تضام كاف ملين المشانق والزمار مو لليعدام الحبيل مرجو حصار نريد نيصح على الوريد جدع الزغار مو يصح حين الصباح صوت ويصاح حين الصباح صوت انفجار الخاف عاش الصدور من كثور حفر القبور الخاف عاش الصدور من كثور حفر القبور فيد في دول تبقى يا وطن علو البراق كنا فيد دول مهم تبقى يا وطن علو البراق كنا من تفاقي يا عراق من أجل تحرير قائل كنا شاد دين al 셋 علي gebiga bizoadaik complexesrer n jendewoodshi 어디 ibup skab benefits j mala ki gae, bizoadaik di became a digonadaik l dijo يا لو ما اسمك لحظة نيقسم لا تطال نريد نين سراح وينعوف المضاق يلي وجهك نوريب نور الفضاق الخبز مين تشفك رضاق وفاق الرضاق فطرة حبك علي حيب مع فارب فطرة حبك علي حيب مع فارب حبك بدم الوريد وعلى لسين هذا النشيد حبك بدم الوريد وعلى لسين هذا النشيد نعم لي الوحدة نردد كلني اهتف للشقاق نعم لي الوحدة نردد كلني اهتف للشقاق كلهم يروحون وانت وانت باقي يا عراق من أجيل تحرير قاقك إن شدينا غمير واثون وانته وانته باقي يا عراق من أجيل تحرير قاعد كنا شاد دينا النطار واحنا كنا جنودك عالي تبقى واحنا كينا جهودك الدنيا لو ما بيها اسمك لحظة يقسم لا تطار الدنيا لو ما بيها اسمك لحظة يقسم لا تطار جبل واصفك ما يهزن المحان والغريب يزور لازم يا وطن والأرض كي عودن طيور الهاجرين أو نردك نفس الصحان أو نردك إننا كليب نفس الصحان ما نعوفك لا محال يروح في دول احتلال ما نعوفك لا محال يروح في دول احتلال ضحكة شفت في الحب العراق ضحكة من شفت في الحب العراق من أجيل تحرير قاعك إن شدينا النطاق كلهم يروحون وانده وانت باقي يا عراق من أجيل تحرير قاعك إن شدينا النطاق عالي تبقى بزودك وإحنا كنا جنودك لزبقى بزودك واحنا كينا جنودك الدنيا لو ما بيها اسمك لحظة يقسم لا تطع الدنيا لو ما بيها اسمك لحظة يقسم لا تطع وانت بصوت الرادود الحسيني بصوته. بصوته. الرادود العباس السعيد الكلمات, الكلمات للشاعر الصحيح. المبدع للشاعر عمار السعيد الهندسة الصوتية والتوزيع مؤيد الإسماعيل وأبو إيليا التميم ونسألكم الدعاء